صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي في جماله وبهائه وبفضائله ومكانته العظيمة في نفوس المسلمين لقيا من العناية والرعاية أكملها وأفضلها فهو في أجمل حلة وأبهى صورة يضم بين جنباته هذه الآلاف من المصلين والزائرين لسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم يضم هذه الآلاف سواء داخل المسجد النبوي كما تشاهدون أو في الساحات المحيطة كما شاهدنا قبل قليل يقف هذا المسجد شامخاً منذ أن بناه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فكان المسجد والجامعة وما كان انعقاد الاجتماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام. أي ولا لحظات قليلة وتقام.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 صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قَالَ اللَّهُ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَعْدُ مُسْلِمٌ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَذْكُرُونَ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ قُلْتُمْ فبين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالماغوف وينهون عن المنكر وأولئك أولئك هون مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا منهم بعد ما جاءه البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت جوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بضت جوههم فَفِي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون.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 جت لناس تأمرون ببمعوف وتنهون عن البكر وتأملون بالله ولو آبنا أهل الكتاب لكان خير لهم منه المؤمنون وأكثرهم الرفاقون ليضروكم من الله وإن يقاتلوكم ابنوا الواديوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله عين إِلَّا ثقفوا مِنَ بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء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 of Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله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 وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان أيها المشاهدون والمشاهدات أدى المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة صلاة الفجر لهذا اليوم الأحد التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من عام 1434 للهجرة النبوية الشريفة شاهدتم وتبعتم أيها هذا النقل المباشر عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية قناة السنة النبوية نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من المصلين صلاتهم وأن يستجيب لدعواتهم في هذا الشهر المبارك الكريم إنه جواد كريم في ختام هذا النقل أنقل لكم تحيات الزملاء المشاركون فيه ولكم أجمل تحيه من مخرج هذا النقل الزميل موسى سلمان أرحيلي هذا محدثكم عبد الرحمن بن عبد الله الرئيس من جواري الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف يستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها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 رواه مسلم عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال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 والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. رواه البخاري عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أتوبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم عن أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى